بسم ا ل ل ه الهدى ر ح شركه دعويه غير ر ب ح ي ر و إ ذات العشار م ض ت و إ ذ ا ا ل ج ت م ا ع ت و إ ذ ا البحار سجلت و إ ذ ا النفوس زوجت و إ ذ ا الموده سئلت ب أ ي ذنب قتلت و إ ذ ا الصحف نشرت و إ ذ ا السماء كشطت